بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإنما من بعد فإنما وإما فداء حتى تضع الحرب أو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 يا ايها الذين امنوا ان الله يا ايها الذين امنوا إن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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَكَأَيٍّ من قرية هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قريتك هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً من قريتك التي أخرجك أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَّبِّكَ زُيِّنَ لَهُ صُوَّ عَمَلِهِ كمن زُيِّنَ لَهُ وَاتَّبَعُ أَهْوَاءَهُمْ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 ولهم فيها من كل الثمرات وموفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسق ما أنحمى فقطع أمعاءهم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 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وَذُكِرَ فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك فِي نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعه وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه, وكرهوا رضوانه أحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ال لن يخرج الله أضوانهم ولو نشأ لرأناكهم فلعرفته بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلون حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول, وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أَعْمَالَهُمْ يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثُمَّ مَاتُوا ثم ماتوا وهم كفّارون فليَوَفِّرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهْنُوْ تَدْعُ إلَى السَّلْمِ وَأَطُمُ الْأَعْلَمُ وَأَطُمُ الْأَعْلَمُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيْتَ رَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاتُ الْدُّنْيَا لَعِبُوْ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُ وَيُخْرِجَ أَبْضَانَكُمْ هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الوني وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا وَيَرَوْنَ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ